وبعد فإننا سندرس بحول الله عز وجل وإعانته كتاب أو رسالة الأصول الستة لشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى وأيضا ندرس له رسالة القواعد الأربع وكلا الرسالتين حوت أصولا عظيمة في باب الاعتقاد وأصول أهل السنة والجماعة فهما رسالتان مباركتان كغيرها من كتب الشيخ ورسائله رحمه الله تعالى فيقططع الوقت نصفين نصف للأصول الستة ونصف المتبقي من الزمن للقواعد الأربع طيب ولا ما هو طيب طيب نبدأ إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى والمؤلف للأصول الستة هو شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب التميمي النجدي وهو احد علماء نجد وقد نفع الله عز وجل بدعوته نفعا عظيما اذ كانت عنايه الشيخ بدعوه الناس إلى توحيد الله عز وجل ولقد نشا وبلادنا نجد ملأ بصور الشرك فالقباب والأضرحة مشيدة والطواف على القبور والتمسح بأتربة الموتى ودعاء غير الله عز وجل وإتيان القهان والعرافين وانتشار الساحر والتحاكم لأحكام الطاغوت كل ذا وغيره منتشر في بلاد ناج فكان ثمة غياب لرسالة التوحيد ودعوة التوحيد ألا لله الدين الخالص فانبرع هذا الشيخ لنشر دعوة التوحيد وواجه مواجهة عظيمة لدعاة الشرك ولأنصال الشرك ولحمات الشرك ممن كانوا يدعون إلى عبادة غير الله عز وجل فكان عالما بحق وداعية موفقا مسددا وواجه دعوة شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب النجدي واجهها دعاة الباطل بالتنثير بالتنثير من دعوته بالتنثير من دعوته وكذا أيضا التحذير من ولكن الله عز وجل أقبل بقلوب من أراد الله له الهداية وناصره على دعوته أمير يقال له محمد بن سعود ناصره في دعوة التوحيد فكان محمد بن عبد الوهان يدعو الناس بالعلم والحجة قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو الإرثان وكان الأمير محمد يقيم الحق والعدل بسلطانه فاجتمع الحق بحجته مع السيف لمن عاند دعوة التوحيد ولمن أصر على دعوة الناس إلى الشرك فنفع الله بدعوة هذا الإيمان فكم قد هدى الله بي من ضل وكم قد أبان الله بسبب من معالم التوحيد التي كانت خافية وكم قد أذل الله عز وجل من أنصار الشرك فباتت الأضريحات والقباد هباء وبات السحرة والمشعوذون أذلة تقام عليهم الحدود وصار الكهان والعرافين أيضا في ذل وقز كل هذا ببركة دعوة هذا الإمام الذي ما ترك سبيل خير إلا وقد بذل كاتب ورسل وعلم وارتحل من بلد إلى آخر يدعو إلى سبيل ربه كما قال الله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن فهذه كتب الشيخ ورسائله تنضح بالحق بأدلته من كتاب الله إلى كتاب الله ومن سنة رسول رسول الله إلى سنة رسول الله وصار أعداؤه أنصار الشرك صاروا إلى ذل وهوان وهكذا دعوة التوحيد يكتب الله لها القبول والنصر المؤذر قال الله عز وجل وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا ويقول الله عز وجل فيمن نارى السنة وحاربها إن شانئك هو الآبتر فكم من خصوم للتوحيد والسنة أذى الله فصاروا نسيا منسيا قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون ثم بعد ذلك غلط فيها أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل ولا ريب أن هذا من أعجب العجاب ومن أكبر الأدلة تلكم التي سيذكرها المؤلف الأصول الستة والله قد بيناها بيانا واضحا كافيا والله عز وجل جعل كتابه تبيانا لكل شيء ويقول الله عز وجل هذا بيان للناس ويقول الله عز وجل أيضا لتبين لهم ما يتقون فكلام ربنا يعتبر بيانا ويعتبر تبيانا قال الله عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء فكلام ربنا في غاية الوضوح والبيان لكن كثيرا من الناس لم يتدبروا هذا الكتاب ولم يعقلوا هذا الكتاب تجدوا يقرأ القرآن يقيمه إقامة السهم في تجويده في مخارج نطقه في حروفه لكنه لا يتدبر معانيه ولا يعمل بأحكامه قال الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها قال الله عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر قل الألباب فتدبر كتاب الله عز وجل يجعل العبد علىه بصيرة من هذه الأصول الستة التي سيذكرها المؤلف أما أن تقرأ كتاب الله ولا تتدبر معانيه فإنه سيكون حجة عليك جاء في صعيه مسلم من حديث أبي مالك الأشعار أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول والقرآن حجة لك أو عليه والقرآن كلام ربنا من تذبره وعمل به فإنه يوفق للحق والهدى كان سلفنا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يجاوزون العاشر من الآيات حتى يعلموها ويعملوا بها فأخذوا العلم والعمل كانوا يتدبرون معاني القرآن فإن القرآن حلاوة وعليه طلاوة ومعانيه معجزة لقد أعجز هذا القرآن البلاغاء والفصحاء والأداباء قد كان العرب يمتازون بالبلاغة والفصاحة فعجزوا أن يأتوا بعشر ثور عجزوا أن يأتوا بعشر آيات عجزوا أن يأتوا بآية واحدة لقد تحداهم رب العالمين أن يأتوا بمثله ولكنهم عجزوا ولذا لما جاء جبير بن مطعم إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان النبي يأم يا قومه يأم يا صحابته رضوان الله عليهم فسمعه يتلو وهو في الصلاة أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون قال جبير بن مطعم كاد قلبي أن يطير فهذا يدلك على إظم تأثير القرآن على القلوب ولذا جعله ربنا كتابا مباركا كتابا مباركا قال الله عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباء فكل من تدبر القرآن علم هذه الأصول الستة التي سيدبرها المؤلف قال الأصل الأول بعد أن قدم له أنها أصول واضحة للعوام هذه الأصول الستة التي سيذكرها غاية في الوضوح للعوام فكيف لأهل العلم فكيف للمثقفين فكيف لمن اعتنى بالعلم والأدب كيف لا يدرك هذه الأصول الستة القرآن واضح في معاني سيما هذه الأصول الستة التي سيذكرها المؤلف قال الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له وبيان ضده الذي هو الشرك وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة هذا هو الأصل الأول إخلاص الدين لله إخلاص الدين لله هو إفراد الله عز وجل بالعبادة ونفي الشرك عن الله عز وجل الشريك والند والمماثل والمساوي الله عز وجل هو الإله المعبود ولذا إخلاص الدين لله عز وجل أن يتعبد العبد ربه وأن يفرده بالعبادة قال الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا قال الله عز وجل أيضا ألا لله الدين الخالص فإخلاص الدين لله وحده لا شريك له هذه دعوة الأنبياء والمرسلين قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن نعبد الله واجتنب الطاغوت فهذه دعوة الأنبياء والمرسلين قال الله عز وجل وإن من أمة إلا خلا فيها نذير قال الله عز وجل أيضا رسلا مبشرين ومنذيرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل قال الله عز وجل أيضا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فإخلاص الدين لله عز وجل أن تفرض الله في عباباته فلا تعبد مع الله أحدا قال الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ولو كان ملكا مقربا ولو كان نبيا مرسلا لا تشرك مع الله شيئا ولذا كان الشرك أعظم ذنب عصي الله به قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الذي يشرك مع الله غيره فإن ذنبه لا يغفى أعظم ذنب ولو كان هذا الذي تتقرب إليه نبيا مرسلا ولو كان هذا الذي تتقرب إليه وليا صالحا ولو كان هذا الذي تتقرب إليه ملكا مقربا فكيف إذا كان حجارا فكيف إذا كان صناما فكيف إذا كان كوكبا أو نجما إفراض الله بالعبادة يجعل العبد يتقرم إلى الله وحدا حذرا من الشر قد قال الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وَمأوو أنار وَمن الظالمين من أصار فشرك يحّم عليك جَّات ع وَويحب عممالك كلها قال الله عزْنَ وجل في كتاب الكرم وَلَقذ أوح إليك وَإلى النذينَ من قبلك لاإِن الشكتَ لا يحبط عملك. ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين قال الله عز وجل أيضا ولو أشركوا لحبط ما كانوا يعملون فالشرق محبط للعمل لو كانت صلاتك وصيامك وحجه وصدقاتك لو كنت من أعبد الناس لكنك أشركت مع الله غيره فإن أعمالك تذهب هباء قال الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل أكمل فجعلناه هباء منثورا, هباء منثورا فاحذر أن تقع في الشرك فإن إخلاص الدين لله عز وجل هو شرط قبول الاعمال اذ الاعمال لا تقبل الا بشرطين لا تقبل الا بشرطين الشرط الاول إخلاص العمل لله انت بتغي بعملك وجه الله عز وجل تتقرب الى الله تذل إلى الله تخضع إلى الله لا تتقرب إلى مخلوق مهما كان هذا المخلوق ولو كان نبيا مرسلا ولو كان ملكا مقربا إخلاص العبادة لله واحدا هي الحكمة العظيمة والغاية النبيلة التي لأجلها خلقت قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنسا إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق بالقوة المتيل ليعبدون أي ليوحيدون فأنت قلقت لهذه الغاية العظيمة أن تفرض الله وحده لا شريك له بأفعالك التي تتعبد بها فالذي يجعو غير الله هل يكون موحداً؟ الجواب يا بن Luis الذي يجعو غير الله هل يكون موحدا؟ لا الذي يذبح لغير الله هل يكون موحدا؟ لا الذي يذبح لغير الله على نية التقرب والتعبد لا يكون موحدا أحسنت والذي يدعو الله واحدة هل يكون موحدة؟ لا. نعم أحسن اجلل قال إخلاص الدين لله تعالى واحدة لا شريكة لا والسؤال هنا الأنبياء والرسل كلهم جاءوا إلى أو أرسلوا إلى أقوامهم لأجل دعوتهم إلى التوحيد هل هو توحيد ربوبية أم توحيد الألوهية ما هو التوحيد الذي لأجله أرسل الرسل وأنزلت الكتب وانقسم الناس فريقان فريق في الجنة وفريق في السعير ما هو هذا التوحيد هل هو توحيد ربوبية أم توحيد الألوهية ما الجواب من سيجيب تجيب أمت ما هو التوحيد الذي أرسل به الرسل الألوهية ما هو توحيد الألوهية هو إفراض الله بأفعال العباد هكذا من خوف ورجاء ورغبه ورهبه وشوق ومحبه كل هذا كل هذه عبادات تفرض الله بها أحسنت اما توحيد الربوبيه فهو افراض الله بافعاله كالخلق هل كان كبار قريش يقولون أن ثمه خالق غير الله أجيب الآن أبو جاهل يعتقد أن خالقا غير الله لا يعتقد أن الخالق هو الله طيب أبو لها هل يعتقد أن مالكا غير الله لا يعتقد أن الله هو المالك طيب أمي بن خلاب هل يعتقد أن مدبرا غير الله الجواب لا يعتقد أن المدبر هو الله هل عندكم دليل على هذا من عنده دليل فليقل ها أنا ذا عندك دليل أن كفار قريش يقررون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر عندك قم قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله أفلا تذكرون فسيقولون أفلا تتقون فسيقولون الله لم, يكو لم يكونوا لم يكونوا يقولون بأن الخالق هو هبل أو إلا أو العزة لا وأن الرازق هو هبل أو إلا أو العزة لا إنما يقرون بأن الخالق الرازق المحيي الممير المدبر هو الله لماذا صاروا مشركين إذن؟ لماذا صاروا مشركين إذن؟ سؤال كبير لا يجيب عليه إلا الكبار أنت يا أبني من الكبار؟ قل صبع هم يقولون أن الخالق هو الله والرازق هو الله والملك هو الله والمدبر هو الله فلما صاروا مشركين لما اتخذوا إلى الله وسائط وشفعاء أجبت وآصابت أحسن ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا جعلوا بينهم وبين ربهم وسائط وشفعاء وسائط وشفعاء شفع قل لله الشفاعة جميعا فقالوا هذا هو بل يقربنا إلى الله واصط بيننا وبين الله وهذا اللات واصط بيننا وبين الله وكذلك أيضا هذا الولي واصط بيننا وبين الله له جاه عند ربه له منزلة عند ربه فبدل أن أقول يا الله أقول يا سيدي فلان يا سيدي فلان ويا بدوي هذا في مصر يا سيد زينم هذا في مصر وكذلك يا قادري وكذلك يا جيلاني وكذلك يا عيدروس هذا في اليمن وعندنا هنا من؟ يا عبد السلام الأسمى ويا سيد الشارع طيب ويا بعدل أيضا وهكذا مثل ما يفعل أبو جال وأبو لهم وكفار قريج ينادون هؤلاء ويتقربون إليهم بالذبائح ويتقربون إليهم بالنذور وتشد الرحال إليهم فكما أن هؤلاء صاروا مشركين بسبب هذه الوسائط وهؤلاء الشفاعات الله عز وجل يقول وإذا سألك عبادي عني أكمل أكمل فإني قريب فلم يجعل بينه وبين عباده وسائط وشفاعه قال الله عز وجل وقال ربكم دعوني أكمل أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين فهل نبينا صلى الله عليه وسلم يدعى من دون الله أجيب يدعى من دون الله الذي يقول يا محمد أرزقني يا محمد اشفي لي ولدي يا محمد اعطيني يكون موحدا أو مشركا أجيب يكون مشركا شركا مخرج من المله. قال الله عز وجل وأن المساجد لله أكمل فلا تدعوا مع الله آحدا قال الله عز وجل ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن عبادتهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وماذا قال ربنا أيضا إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم لو بقيت الآن عند القبر يا سيدي فلان يا سيدي فلان يا سيدي فلان يسمعك لا يسمعك اسمع ماذا يقول الله إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استزاموا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم سماه ربنا شركا سماه ربنا شركا ولا ينبئك مثل خبير إذن كفار قريش كانوا يقرون بأن الله هو الخالق المالك الرازق المدبر لما صاروا مشركين لما لما قاتلهم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لما لانه اتخذوا بينه وبين ربهم وسائط وشفعاء فيذبحون للاصنام وينذرون للاصنام ويتقربون للاصنام ويطغون بالاصنام ويدعون الاصنام جعلوا بين بينه وبين ربهم وسائط وشفاعات وبذا صاروا مشركين وهل يختلف الذين جعلوا بينهم وبين ربهم الأولياء الصالحين يختلف لا يختلف إذا قلت له لما تدعو هذا الولي لما تتمسح بأتربة هذا الولي لما تطوف بقبره لما تدعوه لما قال يا أخي هذا ليس صمما ليس حجرا الأصنام كانت أحجارا الأصنام كانت أحجارا ونحن هذا الولي رجل صالح فنحن نريد أن يشفع لنا يقال الشرك هو الشرك الشرك هو الشرك لو كان المتقرب إليه صماما او حجر او وثان او كوكب او نجم او نبي او رسول او ملك اذا كنت تتقرب الي من دون الله تذل لا تقضع لا تذبح لا تطوف بقابر تستغيث بالموت تتمسح بأتربة الموت تدعوهم من دون الله كل هذا شرك كل هذا شرك ولذا لا يختلف الآمر فكل من صرف إبابة من الإبابات لغير الله فإنه يعتبر مشركا يعتبر مشركا فلا تجعل مع الله إلها آخر فلا تجعل مع الله إلها آخر التوحيد أن تفرض الله بالعبادة أن تفرض الله بالعبادة العبادة ما هي هي كمال الذل مع كمال المحبة كمال الذل مع كمال المحبة وأركان العبادة ثلاثة أركان العبادة كم ثلاثة الخوف الرجاء المحبه كم الخوف الرجاء المحبه لا بد من الثلاثه الجواب لا بد من الثلاثه فمن عبد الله بالخوف وحده فهو خارجي ومن ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجع. ومن عبد الله بالحب وحده فهو زندير ومن عبد الله بالخوف والرجاء والحب فهو موحد مؤمن إذا لا من هذه الثلاثة أن يفرض الله بها أن يفرض الله بها أما أن تأتي وتدعو ميتا ثم تقول الحمد لله أنا لا أعبد صنما أنا لا أعبد صنما أنت تقربت بما كان يتقرب به أبو جاهل وأبو لاهب وكفار قريش قال وبيان ضده الذي هو الشيرك وكون أكثر القرآن في بيان هذا الآصر من وجوه شتى بكلام يفهم أبلد العامة الآن ألس تقرأ في القرآن واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا هذه يقرأها الكل يقرأها الكل لو أتينا برجل كبير بالسن السن أو أتينا بامرأة عجوز وقرأنا عليها هذه الآية واعبدوا الله ولا تشرك بي شيئا واضح الآية أو لا ستقول المرأة العجوز واضح يا ابني معنى أنك تعبد الله وحده وسيقول الشيخ العجوز واضح يا ابني معنى أنك تعبد الله وحده فهذا المعنى ظاهر وواضح وعبد الله ولا تشرك بي شيئا شيئا هذه نكرة في سياق النهي في سياق النهي والعلماء يقولون النكرة في سياق النهي تفيد العموم شيئا ولو كان ملكا مقربا شيئا ولو كان نبيا مرسلا شيئا ولو كان صديقا شيئا ولو كان وليا صالحا شيئا ولو كان نجما أو شجرة أو صنما أو كوكبا شيئا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله لا تطروني الإطراء المبالغة فإذا قلت أنت في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه مفرّج الكربات تكون وحدت أو أشركت أشركت من الذي يفرّج الكربات؟ من؟ الله عز وجل لو قلت أن محمد يجيب المضطر إذا دعا كنت موحدا أو مشركا, مشركا لأن الله يقول أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء فالله عز وجل هو الذي يجيب المضطر وهو الذي يكشف السوء ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قال له ذاك الرجل ما شاء الله وشعت ما شاء الله وشعت ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحدة قل ما شاء الله وحدة اذا انتبه واحذر النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي مرسل وليس إله يعبد وليس إله يعبد إنما جاء وبعيت وأرسل ليخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد إلى عبادة رب العباد فكان يدعوهم إلى التوحيد الخالص وصبر نبينا صبرا عظيما صبرا عظيما من أجل دعوة التوحيد فاصبر كما صبر أولو العظم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم ينبتوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون قم يا أبو نيسى أسألك قم كم بقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو قومه إلى التوحيد كم سنة واحدة أو اثناثين أو ثلاثة ثلاثة عشر. عشر عاما بمكة ثلاث عشر عاماً بمكة وعشر سنين بالمدينة صحيح أحسنت معناه أنه منذ أن بعث إلى إلى أن مات عندك دليل على أنه إلى أن مات وهو يدعو إلى التوحيد إذا أجبت فلك برهم ما تحب الدراهم؟ لعلك تريد دولارات يا ابنه عندك دليل أو ما عندك ما عندك طيب سأنظر غيرك نعم من الذي عنده دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو إلى التوحيد ويحذره من الشرك إلى آخر حياته قل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينة اجلس آية طيبة نعم عندك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا هذا قبل موته بأربع قبل موته بأربع لا, تت ألا لا تتخذ المساجد فإني أنهاكم عن ذلك أحسن فالنبي صلى الله عليه وسلم حياته منذ أن بعت إلى أن مات وهو يدعو إلى توحيد الله عز وجل من أجل أن تعلم أن شرط قبول العمل هو توحيد الله عز وجل وإخلاص العبادة له هذا الشرط الأول فما هو الشرط الثاني؟ الشرط الثاني في قبول العمل قم إياك أن تخطئ المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحسنت عندك دليل أو ما عندك قول الله تعالى وما آتاكم الرسول فاخذوه وما نآكم عنه فانتاهو هل عندك ما يبين بأقوى دلالة ما عندك وجزاك الله خيرا نعم قام يا محمد واسرع انت بطيء في القيام الله اجلس شيخ يقول خده عندك يا صاحب النظاره قول النبي صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فواه رن أي عبادة لم يأتي بها محمد صلى الله عليه وسلم مردودة على صاحبها ولو صلى الليل والنهار ولو صام عمره كل ولو حج الحجات الكثيرة ولو اعتمر العمرات الكثيرة ولو كل عبادة لم يأتي بها محمد ولم يتعبد بها محمد صلى الله عليه وسلم فهي عبادة مبتدعة باطلة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار احسن اذا ما هما شرطا قبول العمل الاخلاص لله والمتابعة لمن لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمن كان مغلصا وليس متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه سيقع في البيداء والمحدثات ومن كان متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن مخلصا فسيقع في الشرك والرياء فهمتم شيئا قولوا فهمنا ثم صار يقول المهلف ثم صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين إذا قلت لهم اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا إذا قلت لهؤلاء لما تبكي عند قبر عبد السلام الأسمر لما لما تطوفوا بقبر عبد السلام الأسمر لما لما تدعو عبد السلام الأسمر لما قالوا أنت لا تحب الصالحين أنت لا تحب أولياء الله أنت لا تحب المقربين من الله هل صدق أو كذب الجواب كذب كذب لأن هذا دعوة إلى توحيد الله عز وجل وهذا الولي الصالح إذا كان صالحا فأعماله تنفعه هو لا تنفعك أنت والولاية ليس لها صورة وهيئة وثياب مخصوصة بعضهم يرون أن ولي الله يكون درويشا يكون درويشا ولذلك جعلوا من كان طيبا سمحا لا يحقد على أحد قال هذا طيب ولي من أولياء الله هذا طيب ولي من أولياء الله ومن كان درويشا قالوا وليا وهكذا من كان الثيابه ردة ممزقة يمشي في الطرقات قالوا انتبه هذا ولي من الأولياء هذا بركة هذا باركة فيأتي عنده ويطلب منه الدعاء أو يأتي عنده ويبصق في وجهه يبصق في وجهه قال هذا البصاق مبارك هذا البصاق مبارك جعلوا الولاية دروشا وجعلوا الولاية دجلا وكذيما أولياء الله قد وصفهم ربنا فمن يحفظ الآية أفيكم أحد يحفظ أو صاف أولياء الله فليقل أنا فليقل أنا أين أبو عبادكم أريد منك أن تصف أولياء الله بما وصفهم ربنا أحسنت ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ما هي أوصافهم ما هي أوصافهم الذين آمنوا وكانوا يتقون إيمان وتقوى إيمان وتقوى في أوقات الجهل جعلوا الولياء جعلوا الولياء هو الذي يكون يتعاطع بعض الأمور الغريبة المشاعد وليا الدرويش وليا الدجال وليا تارك الصلاة وليا يهجر بيوت الله وليا رست هيئة متسخة فيام قالوا شيخ بركة شيخ بركة أولياء الله أوصاهم الإيمان والتقوى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمانوا وكانوا يتقون الولاية ليست حكرا على أحد فكل من كان مؤمنا متقيا كان لله وليا كان لله وليا عندهم منزلة الأولياء أن تأتي عند قبره أن تدعوه من دون الله أن تذبح عنده الشات والبعير الشات والبعير يا فلين أين تريد؟ قال أريد قبر سيد عبد السلام أريد قبر سيد الشارف أريد قبر سيد أبو عجيلة ومن أيضا؟ أريد قبر أبو صاح طيب وهكذا يرفع الشاتى في سيارته أو البقرة على سيارته ويذهب ويذبحها عند قبر هذا الميت اسمع ماذا يقول الله قل إن صلاتي ونسوكي ومحياري ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين نسك ما معناه في أحد معنيه ذبح الذبح يكون لله الله عز وجل يقول إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر فصل لربك وانحر فكما أنك تصلي لربك فلتنحر والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لعن الله لعن الله من ذبح لغير الله اللعن ما هو الطرد والإبعاد من رحمة الله أرأيت فإذا كنت له أترك الذهاب إلى قبور الأولياء أترك تعظيم الموتى اترك الطواف القبور اترك التمسح بأتربة الموتى اترك البناء على القبور وتشييد أطرح اترك هذا قال أنت لا تحب أولياء الصالحين هذا صادق أو كذاب هذا كذاب أشر كذاب أشر ولذلك مكانة الأولياء مكانة الأولياء ليس بأن ندعوهم من دون الله ولا أن نذبح عند قبورهم ولا أن نستغيث بهم ولا أن نجعلهم وصائف بيننا وبين ربنا إنما الدعاء لهم ومعرفة قدرهم وليقتدابهم في أعمالهم الصالحة هذا إذا كان ولياً بحق هذا إذا كان ولياً بحق. أما في تلك الأزمان وفي هذه الأزمان صاحب الموبقات صار وليا الدجال الساحر صار وليا المشعود صار وليا تارك الجمع والجماعات صار وليا حتى أن بعض النصارى جاءوا يبحثون عن قبر صاحب لهم مات في بلاد المسلمين بمصر وعندهم خريطة خريطة يصلون بها إلى قبر هذا الميت النصراني فصاروا يبحثون عن الأماكن صاروا يبحثون عن الأماكن إلى أن وصلوا إلى قبرهم قالوا هذا القبر لصاحبنا النصران الذي مات في بلاد المسلمين وعندنا الخريطة التي تدل على هذا فإذا, بها أو فإذا به هذا القبر عند المصريين قبر ولي قبر ولي من الأولياء ما أكثر ما ذبحوا عنده ما أكثر ما دفعوا الأموال عنده ما أكثر ما طافوا بقبره ما أكثر ما دكوا عند القبر وفي النهاية إذا به قبر نصرانه قبر نصرانه قبر نصرانه ولقد ذكروا أيضا في بعض هذه القصص أن بعضها نقبوا فيه وقد كانوا يظنونه قبر ولي فإذا به عظام حمار فعلى كل حال هذه من ثقافات هؤلاء ومن دجل هؤلاء الولاية ليست شعارات وليست أكاذيب وليس حمقا الولاية إيمان وعلم وتقوى وهدى واتباع وسنة أما أن يكون درويشا جاهلا يصير وليا مشعوذا كذابا يصير وليا هذا من الكذب والتبليس والبهدان ثم صار يقول المؤلث ثم صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين وأتباعهم إذا أردت أن تكون موحدا عند هؤلاء فلتتقرب إلى الأولياء والصالحين وإذا أردت أن تكون مشركا فعليك أن تنفر عن قبور الأولياء والصالحين النبي صلى الله عليه وعلى آمه وسلم يقول اللهم لا تجعل قبري أكمل وتنا يوأبد هذا قبر نبينا هذا قبر نبينا اللهم لا تجعل قبري وتنا يوأبد واستجاب الله لدعائه فلم يكن قبرا وثنا يعبد انظر الى قبور هؤلاء اليس التعب من دون الله عجيب اليس تدعى من دون الله اليس يستغاث بالموتى من دون الله اليس يطلب الرزق والولد من دون الله النبي يقول اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد وهل كان قبره مسيدا هل كان قبره فوقه القباب هل كان قبره عليه الستائر والأضواء الجواب لا هو القائل لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذ القبور أنبيائهم مساجد وهو القائل كما يقول علي بن أبي طالب لأبي الهياج الأسادي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا تبع قبرا مشرفا أكمل إلا سويت ولا صورة إلا طمستا فهذه القباب وهذه الأبرحة المشيدة من وسائل الشرك من وسائل الشرك فكم قد دعي غير الله بها وكم قد استغيث بغير الله وكم قد طيف بالقبور والأضرح والطواف عبادة ولا تكون إلا في موضع واحد سأسأل أين هو هذا الموضع قم الطواف يكون عبادة في موضع واحد أي أين انظر الذين يرفعون أيديهم انظر واحد اثنان ثلاثة خمسة عشرة الطواف يا ابني أليس عبادة وليطوفوا مالك يا ابني أنت على الصامت الآن نعم عندما قول هذا الولد الطواف يكون عبادة في موضع واحد أعرف عبادة في أي موضع أين يطوف الناس أين يطوف المسلمون الكعبة متأكد صحيح والكعبة تكون على شمالك وأنت تطوف أو على يمينك يمينك ماشاء الله يا ابو ليست عكس الناس ما قد ذهبت هناك ذهبت وما ذهبت نسأل الله أن تصل هناك طيب ونحن وأنتم طيب قال على الأصل الثاني من الأصول الستة الأصل الأول واضح الجواب واضح الأصل الثاني أمر الله بالاجتماع في الدين والنهي عن التفرق فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام هذا أصنع في ضاية البيان الاجتماع على الحق وذن التفرق والاختلاف تجده في آيات كثيرة وفي أحاديث كثيرة في كتاب الله هذا المعنى بينا واضحا جاليا قال الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا اكمل ولا تفرقوا قال الله عز وجل ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شياع كل حزب كل حزب بما لديه فرحون قال الله عز وجل إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء قال الله عز وجل شارع لكم من الدين ما وصى به نوحى والذي أوحينا إليه وما وصين به إبراهيم وموسى وإيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه فهذا ذنب للتفرق وأمر بالاجتماع على الحق هذا يفهمه العوام؟ أجيب الآن لو أتيت بهذه الآيات وقرأتها على عامي يفهمها؟ أجيب يفهمها يقول لك معنى اجتمع ولا تفرق اجتمع ولا تفرق هذا المعنى واضح لكن الاجتماع يكون على الحق يكون على الحق لا يكون اجتماعا ملفقا سن مع بدعة يمكن يمكن أن تجتمع السنة مع البدعة أجيبه طيب هل يمكن أن يجتمع التوحيد مع الشرك أجيبه هل يمكن أن يجتمع علماء السنة مع دعاة الضلال أجيبه هل يمكن أن يجتمع المو... هل يمكن أن تجتمع السنة مع البدعة الحق مع الباطل لا يمكن لا يمكن الآن دعاة الباطل يدعون إلى اجتماع الكلمة إلى اجتماع الكلمة واحترام الرأي والرأي الآخر واحتوى الجميع احتوى الجميع هذه دعوة ميتة دعوة ميتة أموات غير أحياء وما يشعرون أيانا يبعثون كيف تريدون أن تجتامعون وهذا يدعو إلى الشرك ويستغيث بالأموات ويتمسح بأتربة الموتى ويدبح لغير الله ويأتي العرافين والكوان كيف ستجتمعون وهذا يدعو إلى الحزبية التي فرقت شمل المسلمين كيف ستجتمعون وهذا يدعو إلى العلمانية وهذا يدعو إلى الاشتراكية وهذا يدعو إلى البعثية وهذا يدعو إلى الأحزاب والتفرقات وهذا يدعو إلى الديمقراطيات كيف ستجتمعون؟ كيف؟ قالوا نريد اجتماع الكلمة لا يمكن أن تجتمع الكلمة إلا على الحق وبالحق وإلى الحق لا يمكن لا يمكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل قال تعالوا يا كفار قريش نسوي مؤتمر اجتماع الكلمة فعلى هذا فعلى هذا ما فعل هل قال تعالوا نسوي احترام الرأي والرأي الآخر فعلى هذا هل قال لهم نتعاون بما اتفقنا فيه يا أبا جهل ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه يا أميه هل قال هكذا هل قال هكذا ألم يعرضوا عليه ألم يعرضوا عليه الملك أعرضوا أولا أعرضوا وافق لا وهذا خطاب للذين يلهسون وراء الكراسي نبيكم أرض عليه الملك على أن يتنازل على دعوة التوحيد أبا, أبا. قال يا محمد لو أردت ملكا جعلناك ملكا علينا يا محمد لو أردت مالا جعلناك أكثرنا أموالا يا محمد لو أردت أن نزوجك أجمل النساء زوجناك وافق أو أبا أبا أبا لم يساوم بدينك لم يداهم بدعوته ودوا لو تدينوا فيدينون اليوم ما أكثر النداءات اجتماع الكلمة وهذا لبرالي يسلم على صوفي وصوفي يحتضن تكفيري وإخواني يقبل تبليغي نعم وهكذا وهذا بأثي وهذا اشتراكي وهذه مؤسسات المجتمع المدني وهذا, وهذا وهذا وهذا ديمقراطي وهذا انتخابي وقالوا نريد اجتماع الكلمة وجعلوا شعارا في المؤتمر واعتصموا بحبل الله زميعا ولا تفرقوا لا والله اعتصمتم بحبل الله هرى لا يمكن أن يحصل اجتماع إلا على الحق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما كان عليه الصحابة الكرام والتابعون لهم بإحسان لا يمكن, لا يمكن كيف يجتمع صاحب سنة مع مبتدع يمكن, يمكن لا يمكن أين الولاء والبراء أي قال الله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينعون عن المنكر كيف ستجتمع مع من يسب الصحابة أن تجارس على الكرسي وهذا بجانبك يسب الصحابة أين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أي أين كيف ستجلس على كرسي وهذا يدعو بجانبك إلى الحزبية المقيتة الولاء الضيق أهداف الحزب أفكار الحزب كيف وكيف تدعونا الاجتماع وقد فرقتم الأمة شدر مدار هذا حزب الإخوان وهذا حزب التبليغ وهذا حزب الأصالة وهذا حزب الوطن وهذا حزب التحالف وهذا حزب البرتقال وهذا, وهذا وهذا وهذا وهذا قالوا نريد أن نجتمع على ماذا؟ وأنتم فرقتم المسلمين ومزقتم شملهم. لا يمكن أن يحصل جتماع إلا أن تطرحوا الهوى جانبا لا يمكن أن تجتمعوا إلا أن تخضعوا لكتاب ربكم والسنة نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يمكن أن تجتمعوا إلا من طريق واحد ما هو هذا الطريق يا أخي أن تقوم ليس هناك إلا طريق واحد يحصل به الإجتماع تعرف هذا الطريق يسمونها خارطة الطريق طريق واحد الاجتماع على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صحيح فإن لم يستجيب لك فأعلم أن ما يتبعون أكمل أهواءهم إذن هو الهوى هو الهوى لماذا لا تترك حزبك ما يستطيع مكبل مكبل بالهوى مكبل بالحضوب الدنيوية مكبل بالرئاسات والزعامات مكبل بالشبهات مكبل إذا فرح الهوى جانبا أخلص في توحيده وصبق في اتباع نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفرأيت من اتخذ إلهه أكمل هواه أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيِّهِ وَكِيلًا إجرس إذن كيف يكون الاجتماع تلفيق الجواب لا يعدوا بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه لا يريدون اجتماعا ملفقا مغشوشا إذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في من غش في الطعام من غشنا فليس منا ويغش في الطعام هؤلاء يغشون في العقيدة ويغشون في الاتباع ويغشون في السنة ويغشون في أصول الدين والملة غشاشا هؤلاء غشاشا لا يمكن أن يحصل اجتماع إلا إذا تجربتم للاعتصام بالكتاب والسنة فهمتم شيئا او ما فهمتم قال الاصل الثاني امر الله بالاجتماع في الدين وانهي عن التفرر فبين الله هذا بيانا شافيا تفهم العوام هنا سؤال هل معنى ذلك انه لا يمكن ان يحصل اختلاف هل يمكن هل يفهم من هذا بالأمر للاجتماع أنه لا يحصل اختلاف الجواب يحصل اختلاف لأن الله عز وجل أخبر بحصول الخلاف ولا يزالون مختلفين إلا مراحم ربه فالاختلاف سنة الله عز وجل لكن هذا الاختلاف قد حسم الله النزاع حسم ماذا قال الله عز وجل وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه أكمل إلى الله فما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ليس حكمه إلى الأحزاب لا ليس حكمه إلى الديمقراطية لا ليس حكمه إلى الانتخابات الطاغوتية لا فحكمه إلى الله قال الله عز وجل فإن ترازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل إذن إذا حصل اقتلاف أو خلاف فالرجوع إلى أين؟ الكتاب والسنة هؤلاء لا يريدون أن يرجعوا إلى الكتاب والسنة لا يريدون لأن الهوى غالب الهوى غالب وإلا لما يتشبتون بحزبياتهم لما؟ لما يتشبتون بمعادات السنة وأهلها لما؟ لما يطعنون في أشياخ السنة وعلمائها لما لما ينخرون في الأصول السلفية لما لما يجاملون أهل الباطل ويدافعون عنهم ويحامون عليهم لما إنه الهوى إنه الهوى كم بقي على الوقت ساعة ساعة ونصف طيب ننتقل إلى الدرس الثالث الذي هو في القواعد الأربع